بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه فرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلين من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشنف والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي تاجدين قال يا بني لا تططس رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويثم نعمة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 أقتلوا يوسف او يوسف إِنَّ يُوسُفَ وَأَخَاهُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَا إِنَّا من بعده أَخَانَا صالحين قال قَالَ منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ قَالَ بعض السيارة إن كنتم كُنتُمْ فَاعِلِينَ قالوا يَا أَخَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْجِعْ وَيَنعَدْ وَإِنَّا لَهُ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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِعِجْمٍ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابِ الْجُبِّ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِنَّ تَنبِئًا أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ قَوْمُهُمْ عَذَابٌ عِشَاءً يَبِقُونَ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بن سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل والله مستعان على ما تطفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشر هذا غلام قال يا بشر هذا غلام وأتلوه بضعم والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمعتي أكرمي متواه عتاب عساي فعلان أو نستخدمه ولدام وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراوجته التي هو في بيتها عن نفسه وضلقت الأبوابه فغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرعى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفأشاء إنه من عبادنا المخلطين واشتبق الباب وقد دهت قميصا من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بيهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وَأَن تَسْكُنَ لَواحِدَةً مِنْهُمْ فَتَكِنًا وَقَالَتِ اِخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي يستجني أرذاب متفرقون خير أم لا؟ امِنَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا تَمْيِتُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أمر أن لا تعبدوا إلا أيام ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيكفي ربه خمرا وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه فضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنتاه الشيطان فأنتاه الشيطان ذكر ربي، فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقراك ثمان يأكلهن سبع عجاك وسبع كنذلاك قضر وأخر يابسات يا أيها الملعوا افتوني في رؤياي إن كنتم من رؤيا تعظون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين وقال الذي نجا منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وسبع سبلات خضر وأخرى بثاث لعلني أرجع إلى لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في تنظره إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحقنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاة الناس وفيه يعطرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَهُ وَسُولُ قَالَ نَرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ فَسَأْنُهُمَا بَعْدَ نِسْوَةٍ لَّاتِفًا قَطَعْنَا أَيْدِيَهُم إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ وَعَلِمَ فَطْرَ كُلِّ عُذْرَاءٍ وَالتَّنِّي يُوسُفَ عَن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأت العزيز الآن قالت مرأت العزيز الآن الحق أنا راوتها عن نفسه وعن له لمن الصادقين ذلك ليعلم عن لم أخل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وَمَا أُبَدِعْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْرَهُ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْرَةٌ بِالصُّورِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُنِيبِ أَسْقِ مِنْهُ لِنَفْسِهِ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 وكذلك مسكنا ليوسف في الأرض يتبوع منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع عجر المحكمين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع عجر المحكمين ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين عملوا وكانوا يستقون و جاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرتهم لهم لهم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنذنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون وقال لفسّياني فعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أههم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نفسا وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنوا على أخين من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتنني به إلا وحافظكم فلما آتوا موثقهم قال الله فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيم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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَاعَدِ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَفْيِ ثُمَّ أَذْنَ مُأْذَنٌ ثُمَّ أَذْنَ مُأْذَنٌ عِيَّةُ الْعِيرِ إِنَّكُمْ نَسَارِقُونَ قَالُوا وَعَقَبَ لُعَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ ولمن جابه حمل بعير وأنبه زعيم قالوا تَلَّاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا تَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَافِرِينَ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 أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال ما الله أن نأخذ إلا من وجدنا إلا من وجدنا مت عنده إن هذا الظالم فَلَمَّا السَّيَّأَتْ مِنْهُ خَنَقُونَهَا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَفْضَى عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَفْضَى عَلَيْكُمْ مِنَ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَسْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أضرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين <تصفيق> ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أذانا إن ابنك سرق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 بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل فطبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عينا وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فوَكْظِيمٌ قالوا تَالَ اللَّهِ تَبْتَأُ تَذْكُرُ يُوتُهُ قالوا تَالَ اللَّهِ تَبْتَأُ تَذْكُرُ يُوتُهُ فَحَسَّاَ تَكُونَ حَرَظً أَوْ تَكُونَ مِنَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَسِي وَحُزْنِي الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل أت الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف فبيضت عيناه, فبيضت عيناه من الأذن فهو كظيم قالوا كالله قالوا لله تفسو تذكر يوسف حتى حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بسي وحزني الله قال وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تياسوا من الله ولا تياسوا من روح الله أبنية ذهبوا فتحستوا من يوسف وأخيه ولا سيئتهم ولا سيئتهم من الروح الله إنه لا سيئتهم من الروح الله إلا القوم الكافرون.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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويخبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين أسرِب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصها هذا القوٍ على وجه أبي يأسف طيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا ريح يوسف لولا أن تبندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بطيرا قال ألم أقول لكم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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ آبَوَاهُ فَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ آبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَرَفَعَ أبويه عَلَى الْعَرْشِ لَهُ وقال يا أبت هذا تعويل رعياء وقال يا أبت هذا تعويل رعياء من قبل قد جعلنا ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجعلكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف إن ربي لطيف إن ربي لطيف, إن ربي لطيف لما يشاء إن هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فاطر السماوات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 أتأمل أن تأتي يوم غاشية من عذاب الله أو تأتي يوم استعد ضعته وهم لا يشعون. قل عزيز بني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.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 حَتَّى إِذَا السَّيْئَةُ أَتْرَسُلُوا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُم نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لعلي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون